قد علمنا ما تنقص ا ل أ ر ض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم و ا في أ م ر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها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 وعاد وفرعون و إ خ و ا ن لوط و أ ص ح ا ب ا ل أ ي ك ة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدا افعينا بالخلق ا ل أ و ل بل هم في لبس من خلق ج د ي د ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل ا ل و ر ي د إ ذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدا ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب ع ت ي د وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق و ش ه ي د لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدا وقال قرينه هذا ما لدي عتيدا ل ق ي ا في جهنم كل كفار ع ن ي د مناع للخير معتد مريبا الذي جعل مع الله إ ل ه ا اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أ ط غ ي ت ه ولكن كان في ضلال بعيدا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إ ل ي ك م بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أ ن ا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل ا م ت ل أ ت وتقول هل من مزيد و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيدا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 هم أ ش د منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إ ن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أ و أ ل ق ى السمع وهو شهيدا ولقد خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م وما مسنا من لغوبا